المنبلكه كم يا في الجنوت يباني قاعد لاجل الشرع الله لو برو سنه بلغ مليك المملكه كم يا دعوه في الجنوت يباني قاعد لاجل الشرع الله لو برو سنه نعز في <تصفيق> الإسلام واعداد الثغره والمرا يا ظالم ما في حساسهكم بحساسنا بلعزة الاسلام واعداد الثغرا والمروت يا ظالم ما في حساسهكم بلغ مالك المملكه كم يا داعا وقف جنوتي بان قات لاجل الله لو بضروسنا بلغ مالك كم يا داعا وقف جنوتي بان قات الله لو بضروسنا جبيه جبيه شابيا وتاجه زال ما بخ اخو ور نموت في جزيرتنا با رانا ابشر وجي شابيا وتاجه زال ما بخ اخو ور نموت في جزيرتنا با يصلنا بلغ مالك المملكه كم يا داعا وي في الجنوت يباني قاتل الاجل الشر الله لو بضروسنا بلغ مالك المملكه كم يا داعا وي القنوط في بانقات اللجل شرعة ضاهرة وبرو ثلاثة على الظلم ما بحسوسكم بحسوسنا العزة الاسلامي واعداد الثغرا والمرات بعز على الظلم ما بحسوسكم بحسوسنا بلغ مالك المملكه كم يا دعى وي في الجنود يباني قاعد لاجل الشرع الله لو ببروسنا بلغ مالك كم يا دعى وي في الجنود يباني قاعد الله لو ببروسنا شبيه الوداج يزال ما بخوا وداموت وكل ماشي يصلنا وانا ابشر راجع خار ورنا مو كل ما في جزيرتنا با يصلنا رانا بلغ مالك المملكه دميا داع وجند نوتي بان قاتل الاجل الشرع الله لو بضروسنا بلغ مالك المملكه كم يا داع وجند نوتي بان قاتل الاجل الله لو بضروسنا